118. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون 119. أعذى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون 110. اتخذوا أيمانهم جنبا 119. فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين 110. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا 111. أولئك أصحاب النار أمو فيها خالدون يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمُ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُمُ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ الْكَاذِبُونَ إِذْ تَحْوَلَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمُ ذِكْرَ اللَّهِ اولئك حزب الشيطان انا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان الذين يعبدون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله الاغلب ان انا ورسولي إن الله قوي عزيز